وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 إن الذين كفروا ينادون لما قت الله أكبر منهم قتكم أنفسكم إذا تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحية ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم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 يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير يحتاج المؤمن وطائفة المؤمنين كلها في صراعهم مع أهل الباطل مع الشرك وأهله إلى أن يستحضروا معنى عظيم الأهمية لا يستغنون عنه لحظة واحدة لا بد أن يستحضروا أن الملك لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ملك السماوات والأرض ومن فيهن وهذا حتى لا يغرهم تقلب الذين كفروا في البلاد وحتى لا يفزعهم تحزب الأحزاب كما تحزبت الأمم قبل ذلك على أنبيائهم وأرادوا الكيد بهم والله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم وهو الذي له الملك وهو سبحانه وتعالى الذي جعلهم جندة وهو سبحانه الذي اصطفاهم وأوجدهم في هذه الأرض التي يبدو لظاهر النظر فيها أن موازين القوة فيها في أيدي الكفار والظلمة الذين تحزبوا على أهل الإيمان وهم ليأخذوهم وجادلوا بالباطل ليذحضوا به الحق ثم يأخذهم الله سبحانه ليظهر حقيقة الأمر أن الله له ملك السماوات والأرض ومن فيهن كما كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء الجامع الذي هو من معرزاته عليه الصلاة والسلام في استفتاح قيام الليل كان يقول ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن فهو سبحانه وتعالى الذي أمره نافذ وهذا المعنى وهو أن الله هو الملك الذي ينفذ أمره في السماوات والأرض ومن فيهن هو أحد معاني الربوبية كما ذكرنا في معنى الرب رب السماوات والأرض ومن فيهن هو سبحانه وتعالى فمن معاني الرب الملك الذي يأمر وينهى الآمر الناهي المطاع كما في اللغة رببت الناس سستهم إذا كنت فوقهم ومنه قول يوسف عليه السلام لصاحبه في السجن اذكرني عند ربك هي عند ملكك ولكن ذكر هذا المعنى مختصا في هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تقيّم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن ترب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ومن فيهن فهو أحد معاني الربوية معنى الملك ومع ذلك ذكر مستقلا كي يستحضر أهل الإيمان هذه الحقيقة الواضحة الجلية التي هي أوضح من الشمس لكل متأمل في الكون ولكنها تخفى على أكثر البشر ولذا تختل موازينهم فيما يأتون واذرون وفيما يوالون ويعادون وفيما يحبون ويكرهون لأنهم ظنوا أن الملك لغير الله سبحانه وتعالى فإذا استحضر العبد المؤمن والطائفة المؤمنة أن الملك لله عز وجل له ملك السماوات والأرض ومن فيهن هو ملك السماوات والأرض ومن فيهن سبحانه وتعالى إذا استحضروا ذلك وعلموا أنهم جنود الملك الذين اصطفاهم واجتباهم وألقى بهم في وسط أعدائه الذين هم في قبضته عز وجل ولا يخرجون عن أمره طرفة عين ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يأمر الأرض لابتلعتهم وأن يأمر البحار لغرقتهم ولو شاء سبحانه أن يأمر السماء لحصبتهم ولو شاء سبحانه وتعالى أن يرسل عليهم جندا من عنده فإن ملكا واحدا من ملائكته سبحانه وتعالى لا قوة شديدة قادر بتقدير الله على أن يقتلع أرواحهم من أبدانهم ويتركهم لا حراك لهم ولا قوة ولا قدرة قادر سبحانه على كل ذلك ومع ذلك يملي لهم كما قال عز وجل وأملي لهم إن كيدي متين لمتانة كيده سبحانه وتعالى وعظيم ملكه وهوان الكفرة عليه وهوان الدنيا عنده لا تساوي عنده جناح بعوضة لا تساوي جديا أسكا ميتا لأجل ذلك أعطاهم ما أعطاهم ومكن لهم يبتل العباد عباده المؤمنين بهم كما جعل بعض العباد لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا فإذا استحضر أهل الإيمان أنهم جنود الملك الذي ألقى بهم في وسط أعدائهم وما فعل ذلك إلا لأنه يعلم كرامتهم عنده ويعلم قوتهم وإلا فإنه لا يلقي وسط الأعداء إلا بأقوى جند عنده لا يلقي بهم في وسط قوة لا تساوي قوتهم حتى قوتهم لا تدانيها بل هم أقل عددا وعددا ومع ذلك يلقي بهم لعلمه بأنهم أقوى من أعدائهم وما يقوون عليهم بالموازين المادية الأرضية وإنما يقوون عليهم بقوة الله الذي لا حول ولا قوة إلا به وبما يؤيدهم به سبحانه وتعالى من حقائق الإيمان التي أساسها معرفة أسمائه وصفاته والتعبد له سبحانه وتعالى بذلك فإذا شهدوا هذه المعاني قواهم الله بما لا قوة لأحد به ولا قبل لأحد به كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه فما ظنكم بواحد فقط من هذه النوعية في ذنب الله سبحانه وتعالى ما تقف السماوات والأرض أمامه ولكن هل ولد فينا من كان كذلك عباد الله لو أن إنسانا وهو في الأرض ربه سبحانه وتعالى هو سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ليس أن الله حل فيه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هو عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه ولكن كما فسرت الرواية الأخرى في الصحيح قول الله عز وجل فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي أي بقوة الله أي بإعانته وتوفيقه، فالله عز وجل يقويه في سمعه، ويقويه في بصري، بقوة من عنده، ويقويه في يده، ويقويه في رجله بقوة من عنده، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه، حتى يبطش بالله ولله، يبطش بالله مستعينا ولله مخلصا، ويمشي بالله مستعينا ولله مخلصا. وهكذا في سمعه وبصره فإن الله يقويه حتى يرى ما لا يرى الناس ويسمع ما لا يسمع الناس ويقدر على ما لا يقدر عليه الناس وهو يفعل كل ذلك ابتغاء وجه الله وفي طاعته ومرضاته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان أنبياء الله سبحانه وتعالى فترون جيشا ولو أقل القليل فيه واحد فقط من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين يحارب الله من أجلهم من عادهم من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب أي أعلمته بالحرب أعلمته أني له محارب أعلمه الله شرعا على ألسنة رسله وكونا فيما يقدره سبحانه وتعالى على أعدائه من أنواع البلايا والمحن والمصائب التي تنزل بهم لعل بعضهم يتذكر ولكي يقطع طرفا منهم أو يكبتهم فينقلبوا خائدين هو سبحانه وتعالى قد أعلم الخلق جميعا بأنه يحارب عن أوليائه عبر التاريخ سننه الماضية سبحانه وتعالى تثبت أنه سبحانه يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور سنته الماضية في خلقه سبحانه لكل متدبر تؤكد أنه عزيز ذو انتقام عزيز رحيم هو العزيز في انتقامه من أعدائه ورحيم بأوليائه يرحمهم في الدنيا والآخرة إذا استحضر أهل الإيمان أنهم جنود الملك وأنه ألقى بهم في وسط عدوهم من وراء خطوط يظنها الناس بموازينهم الأرضية دفاع عن هؤلاء الأعداء وأن المسلمين والمؤمنين أولياء الله صاروا في قبضة الأعداء ما كانوا خلف قطوط العدو إلا لعلم الله أنهم أهل للثبات وأهل للصبر وأهل لأن يبذلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى ما جعله الله وألقى بهم في وسط أرض تسفك فيها الدماء ويفسد فيها أنواع الفساد إلا لأنه يحب أن يظهر منهم من أنواع عبوديته ومعرفته والتوكل عليه والإنابة إليه ما يحبه سبحانه وتعالى أضعاف أضعاف ما قد يقع من مكروهات له عز وجل فيما يصيبهم أثناء مواجهتهم لعدوهم ما أحوج عباد الله المؤمنين أن يتذكروا أن الله هو ملك السماوات والأرض ومن فيهن حتى لا يغتروا بقوة الباطل الزائفة ومدته الزائلة فإن الباطل له مدة يبقى فيها متسلطا يبقى فيها ظاهرا في الأرض يبدو للناس فيها أنه الملك وأنه القوة الوحيدة كما كانت عاد في زمانهم فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون والله إنها لحقيقة ظاهرة لكل مبصر لكنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أرأيت ما صنع الله عز وجل بقوم نوح وما فعل بقوم عاد وما فعل بثمود وما فعل بقوم لوط أرأيتم ما يفعل الله عز وجل ويرينا من آيات قدرته في أعدائه في لحظات يسيرة مع أن ملكهم ما زال باقيا مع أن قوتهم في العالم ما زالوا يقولون عنها أنها القوة العظمى مع ذلك يرين الله سبحانه وتعالى قدرته عليهم في ثوار معدودة ومع ذلك يملي لهم يختبرنا هل نتابع على الباطل ونرضى به ونقول به ونحكم به أم نباه ونرفضه متوكلين على الله سبحانه وتعالى عالمين أنها أوقات تمر على البشر لكن مدة الباطل بالنسبة إلى الأزل والأبد كم تبلغ لا تبلغ ثوان معدودة تبلغ صفرا عند التأمل فإن الله له ملك السماوات والأرض وما قبل ذلك وما بعد ذلك هو ملك السماوات والأرض ومن فيهن سبحانه وتعالى فعند ذلك يوالي أهل الإيمان في الله ويعادون في الله يحبون في الله ويكرهون ويبغضون في الله سبحانه وتعالى لأجله عز وجل فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال إليه الله بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق غر الإيمان الحب في الله والبغض في الله وهذا المعنى معنى ملك الله سبحانه وتعالى متكرر في أذكار كثيرة من أهمها ما يقوله المرء صباحا ومساء أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وكما يقول أمسين وأمس الملك لله والحمد لله وهكذا في الدعاء الجامع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الذي يستحب أن يقوله المسلم بعد صلاة الصبح عشر وبعد صلاة المغرب عشر وزاد في رواية صحيحة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كثبت له مئة حسنة ووضعت عنه مئة خطيئة ورفعت له مئة درجة وكانت له عدل عشر رقاب وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه وذكر ملك الله سبحانه وتعالى في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هكذا في أذكار متعددة يقولها المؤمن وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده معنى يتكرر في حياة المؤمن في لحظات كثيرة في أوقات كثيرة في مواطن مختلفة ليستحضر على الدوام أن الله له الملك وسورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها سورة ثلاثون شفعت لصاحبها حتى غفره تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المعنى لا يستغني المؤمن عنه ولا بد أن يستحضره على الدوام لأنه في صراعه مع الباطل تأتيه فتن كثيرة ومحن كثيرة ويقدر الله بقدرته وعلمه وحكمته أن يملي للباطل وأن يعطيهم من القوة الظاهرة ما تغتر به أفئذة أكثر الخلق فيغرهم تقلب الكفرة في البلاد وعند ذلك يتابعونهم على الباطل لكن إذا حقت الحقائق وظهرت الأمور ظهر حقيقة نداء الرب سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فإذا ظهر هذا الملك له عز وجل يوم القيامة ظهر لكل الخلق أنه كان له الملك في الدنيا وأنه سبحانه وتعالى كان هو الذي يأمر وينهى وما قدر عز وجل ابتلاء عباده المؤمنين بأن جعلهم في الأرض التي يسفك فيها الدماء ويفسد فيها إلا لأنه يعلم سبحانه منهم من أنواع العبادة التي يتعبدون له بها ما تفوق مصلحته على مصلحة خلق خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولذا لما تعجب الملائكة عليهم السلام من خلق الله عز وجل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يعلم وجود الأنبياء والصالحين والأولياء الصديقين الذين يتعبدون لله في هذه الظروف التي ظهر الفساد فيها في البر والبحر لذا لا تبتئس عباد الله من كثرة الفساد نعم ذلك مؤلم تكرهه النفوس المؤمنة ولكن هو فرصة عظيمة لمن أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى فإنه اجتباء واختيار هو عز وجل جعل في كل قرن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سابقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابق وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو لهم حتى تقوم الساعة إذا هذا اختيار واجتباء فلا تبتأس به فرصة عظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعبادة في الهرج؟ كهجرة إلي عبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي أتريد أن تكون من المهاجرين هذا الحديث الصحيح رواه مسلم هل تتصور أن تكون من المهاجرين تهاجر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أتعرف ثواب المهاجرين يمكن أن تكون معهم يمكنك أن تلحق بهم وإن لم تدرك فضائلهم لكن تكون معهم وتكون واحد منهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم فبئذة الله وحكمته قدر أن يوجد في أواخر الزمان عندما تكثر الفتن من يكون من المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يعبد الله عز وجل في الهرج فلا تبتئسوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لكن إياكم أن يغرركم تقلب الذين كفروا في البلاد وإياكم أن تتركوا طاعة الله عز وجل وعبادته واعلموا أن لكل وقت واجب من الواجبات فإذا أديته في وقته كنت عابدا بالله سبحانه وتعالى واعلم أن الله عز وجل لم يكلف نفسا إلا وسعها ولكن في وسعك الكثير جدا لو قوي الإيمان ولو تغيرت النفوس ولو زكت القلوب فإنها تقدر على أشياء كثيرة ووالله ما خف ميزان أمة الإسلام في مواجهة أعدائها إلا لخفة الإيمان في القلوب ولو ثقل الإيمان في القلوب ثقلت موازينهم عند ربهم وثقلت بالتالي في مواجهة عدوهم كيف لا وهم جنود الملك هو سبحانه وتعالى له جنود السماوات والأرض كما قال عز وجل وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما قال عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون فالله عز وجل جنده غالب وهو سبحانه يؤخر النصر عنهم لأنه يحب أن يرى تضرعهم ويحب أن يرى انكسارهم له ويحب أن يرى صبرهم وثباتهم ويحب أن يسمع دعاءهم ويحب سبحانه أن يرى بذلهم وتضحيتهم ويحب سبحانه أن يثبتوا أمام الخلق جميعا أنهم جنود الملك الذين اجتباهم واصطفاهم وهداهم إلى صراط مستقيم وهو سبحانه الذي يتولى نصرهم لا يكل نصرهم إلى غيره ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين وأن يخزي الكفرة والظلمة والمنافقين وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين والمسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله اللهم لك الحمد أن نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أن قيم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استحضر العبد هذه الأسماء كلها في قلبه عند ذلك لا بد وأن يحصل له حضور يحصل له شهود غير هذا الذي يشهده من هذه الدنيا لا يشغله ما يشغل الناس ولا يقلقه ما يقلق الناس ولا يفزعه ما يفزع الناس يحصل له حضور يرتفع عن هذه الأرض بشهود آيات الله واستحضار أمعان أسمائه وصفاته فيرتفع عن الأرض فتصغر في نفسه فلذا يشهد أن الله هو الحق فيقول عند إن ذلك أنت الحق فالله عز وجل هو الحق المتحقق وجوده وهو عز وجل الأول والآخر وهو الظاهر والباطن كل من سواه كان عدما وكان هو الحق سبحانه وتعالى وكل من سواه يذوق الموت ويبقى الحي الذي لا يموت هو الحق سبحانه وتعالى كل وجود سوى وجوده فهو ممكن ناشئ عن عدم وزائل إلا أن يبقيه الله ولا يبقى بذاته أحد إلا بإبقاء الله عز وجل ووجوده سبحانه وتعالى هو الحق فعند عندما يشهد العبد أن الله هو الحق وأن ما دونه من آلهة ورباب هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأنما ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير يتخلص من جاذبية الأرض جاذبية شهواتها جاذبية تعلقاتها وارتباطاتها تلك الحياة التي تشبه أمواج البحر تغرق أكثر الناس فيها وتلهيهم عن حقيقة هذا الكون الواسع عن حقيقة الوجود وتجعلهم يظنون الوجود الزائل وجودا حقا وهو وجود مضمحل بنفسه ولا يبقى منه إلا ما ابتغي به وجه الحق سبحانه وتعالى إذا شهد العبد ذلك انطلقت روحه حتى لا يخلد إلى الأرض ولا يتبع الهوى كما حذر سبحانه وتعالى في النفل الذي ضربه للعالم الذي لم يعمل بعلمه قال عز وجل غسل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها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 فبآيات الله سبحانه وتعالى ترتفع القلوب عن علائخ الأرض وجاذبية شهواتها من النساء والبنين والقناطير المقنطارة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المأب إذا ارتفع الإنسان بآيات الله وآيات الله معظمها أو حقيقة خطبها الذي تدور عليه التعريف بالله عز وجل معرفة الله بأسمائه وصفاته وحقوقه على العباد وأداء هذه الحقوق بالتعبد والحب والخضوع له سبحانه وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها نعم بآيات الله يقترب العبد من ربه العلي الأعلى الكبير سبحانه وتعالى فيقترب بسجوده وتلاوته آيات الله واسرد واقترب وكلما قرأ من القرآن ارتفع بآيات الله ولو شئنا لرفعناه بها فهذا الذي لم يرتفع بآيات الله عز وجل لماذا, لماذا لم يرتفع لأنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض لكنه اطمأن إلى لذاتها الفانية وشهواتها الحقيرة الزائلة لأنه ظن وجودها حقا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا أترون هذا يشهد أن هذه الدنيا حق أم باطل وأن نعيمها باق أم زائل لو كان يشهد أن الله هو الحق سبحانه وتعالى لما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وأكثر الناس يتعاملون في حياتهم على أنهم لا يبيدون أبدا وأن ملكهم باق لا محالة مع أنه زائل لا محالة ألا كل شيء ما خل الله باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل لو كان الإنسان يوقن بأن هذه الدنيا باطل وليست بباقية وأن ما فيها من ملك زائل وأن الله هو الحق وجوده هو الحق وما سوى ذلك من الموجودات فوجودها ليس إلا عارية مستردة إليه سبحانه وتعالى تعود إليه كما هو ابتدأ خلقها بلا قدرة ولا سبب من أحد من الخلق لو شهد العبد ذلك لما تعلق قلبه بالدنيا ولم اطمأن إليها ولم أخلد إلى الأرض ولم اتبع هواه ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه نعوذ بالله من ذلك كلما أخرد الإنسان إلى الأرض كلما اتبع الهوى كلما ذحف عن الشهوات كلما كانت حياته كلها ببطنه وفرجه وبالإضافة إلى الشهوات الشيطانية من إرادة العلو والفساد نعوذ بالله من ذلك هذا الكبر والعجب والغرور الذي هو شر من أكل المال والزنا وأكل الحرام وغير ذلك وكلها والعياذ بالله تقود إلى ذلك المصير البئيث مصير من هو كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهو لاهث وراء شهوات الدنيا سواء ذكر أو لم يتذكر سواء وعظ أو لم يوعظ هو يجري وراءها لا يعي شيئا أترون طبيعة الحياة التي إحياها أكثر الخلق يجرون وراء الدنيا جريا عجيبا لا ينالون منها إلا الفتات الذي لا يغني قلوبهم من السعادة شيئا بل هو مشوب بالنقص والتعب والنكد والشقاء والألم ومع ذلك فالكل يسعى إلى المزيد ولا يكتفي بشيء منها بل ولا تزال الشياطين تزين لهم أنواع الزينات من المساكن والمراكب والملابس والأطعمة والأطعمة الجنات وغير ذلك من أنواع الشهوات التي على رأسها شهوة النساء التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها فقال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء لو أن الإنسان تحرر من سلطان الأرض ومن جاذبية شهواتها وارتفع لما اتبع الهوى ولكنه والعياذ بالله إذا ترك العمل بآيات الله ضاع منه الإيمان وضاع منه اليقين، وضاع منه شهوده الذي يشهد به أن الله هو الحق، وأن وعده الحق، وأن قوله الحق، وأن لقائه حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة حق، وأن النبي حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق، وكل واحدة من هذه الجمل والله تحتاج إلى وقفة يقف الإنسان عندها، لكي يدرك حقيقة هذه الكلمات التي تعبر عن معاني الإيمان التي ترفع الإنسان وتحرره من سلطان نفسه من أسر نفسه من سجن هذه الدنيا فالدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا منه ما جهلنا اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وذن اليهود والنصار والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالات ودعاء السوء اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء إن فجعل كيله في نحره وجعل تدميره في تدميري وجعل الدائرة عليه يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي العراق وأفغانستان والشيشان والهند وكشمير اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أقلب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. وانصرنا على عدوك وعدونا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداءة مهتدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تولغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصالنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وَاجْعَلْ فؤرنا على مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فِي دِينِنَا ولا تجعل الدنيا أَكْبَرَ همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنبنا من لا يرحمنا اللهم ائنا ولا تؤا لنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا على علينا لك, لك شكرين لك مطواعين لك رهابين لك مخبزين إليك أواهين منيبين تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا وأهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا وأسلل سقائم صدورنا اللهم إننا نسألك بإلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إن نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك لذة النظري إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين اللهم إن نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان توفر لنا وترحمنا وان اردت فتنه عبادك فقد ردنا اليك غير مفتونين اقول قبل هذا استغفر الله لكم واكم اخر الصلاة.